في معرض ردود أهل السنة على القدريه والجبرية قال رحمه الله قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه ونوى آخرون <تصفيق> <منه. شوف> <تصفيق> قالوا بل الذي هو أولى به وقال آخرون هم مؤمنون وقال آخرون هم مؤمنون غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فانه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمشيص فيدخلهم الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وقال قوله وقال آخرون هم مؤمنون غير عنهم لما ركبوا من معاصل الله يتصرح الذنوب في مشيئة الله ان شاء عفا عنهم بفضله ادخلهم الجنه وان شاء عذبهم بذنوبهم فانه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التنحيص فيدخلهم الجنه هذا قول اهل السنه الا ان قوله هم مؤمنون هذا لا يطلق أهل السنة هكذا على أهل المعاصي وإنما يقولون مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم أو يقولون مثلا مؤمنون فاسقون لأنهم ليسوا مؤمنين على الإطلاق فالمؤمن المطلق لا يكون مرتكبا للكبائل فرأن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولكنه يضعف ايمانه لأن اقتراف المعاصي يضعف الإيمان ولا يسلبه فهم يعطونه مطلق الايمان ملتقونه مطلق إيمان ولا يسلبونه المين الإيمان المطلق وهذا هو الحق وهو العدل يعني إنسان يكون معه إيمان لأنه ما خرج من الإيمان فلا بد أنه يقيد ذلك أما الإسلام فهو مسلم بدون قيد إذا قيل أنه مسلم لكم نعم هو من المسلمين أما الحكم هذه عن التسمية تسمية عند أهل السنة هكذا لابكم مقيدون قلون مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه تاسك بكبيرته وأما المسلم تعالى بدون قيد وأنه مسلم وأما الحكم فالحكم في هذا إلى الله تقولون هو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه بدون عقاب والله كريم جواد جل وعلا وإن شاء عاقبه على معصيته ثم يذكره الجنة فهذا الحكم الذي يقولها للسنة ولكن هم لا يجرمون لمعين بعينه أن هذا من أهل النار أو هذا من أهل الجنة فإنما يقول نرجو لأهل الخير وأهل الإيمان ونخاف على اهل المعاصي لأن الله توعد على معاصي ما توعد على أكل الربا وأكل أمال اليتيم وعلى القتل وعلى كذلك كثيرا من المعاصي جاء الوعيد عليها ثم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا تبلغ حد التواتر أنه جمع كثير من المؤمنين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا كما أنه جاءت نصوص كثيرة أيضا بأن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرم على النار كل نصوص, نصوص الشارع سواء نصوص الكتاب أو نصوص السنة لا تتضارب ولا تتعارض. يجب ان هذه تكون في تنزل على صفات وهذه على صفات فقالوا الذي فيها أن تحرم على النار جاءت مقيده لانه يقول ذلك صادقا مخلصا ولا بد انه يكون تائبا ثم يموت على هذه التوبه بدون اقتراف كبائر إذا كان كذلك فانه يحرم على النار اما الذي جاء يدخلون النار فاصل الايمان معهم ولكنهم ارتكبوا ذنوبا استوجبوا بها دخول النار ثم يرحمهم الله جل وعلا اما بشفاعه الشافعين واما برحمه ارحم الراحمين نعم قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجزه على طاعته إياه هو الواجب أننا ما نجزم بشيء نحكم به على الله نقول ما لا يجوز إذا كان لا يجوز مثلا عقل فالعقل لا يحكم على الله جل وعلا بشيء يعذب عبده عذبه وهو عادل جل وعلا وذلك أن العبد لا يمكن أن يقوم بالعبادة على الوجه الذي يستحقه رب العالمين لا يمكن هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل خلق على الإطلاق ومع ذلك يستغفر ويتوب والله جل وعلا يعمره أيضا بالتوبة والاستغفار كما قال الله جل وعلا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا هذه الصوره هي اخر سوره نزلت عليه صلوات الله والسلام عليه في اخر حياتي انا الله جل وعلا بالاستغفار والتوبه اما قول المتطرفين الذين ليسوا ليس لا من أهل العلم ولا حتى من أهل الاستقامة التي يعني في القول والكلام يكون استغفاره لأمته هذا كلام شاذ بل هو باطل استغفاره صلوات الله وسلامه عليه لنفسه كما أمره الله جل وعلا المقصود أن العبد لا يمكن أن يأتي بالأمر على الوجه الأكمل الأتم الذي يستحقه الله فلا بد من التقصير ولكن الله يعفو يعفو ويتجاوز فالقول انه لا يجوز على الله أن يفعل كذا وكذا أو يجوز عليه هذا في الواقع طريقة المعتزلة هم الذين عندهم الجرأة على الله فيحكمون على الله بآرائهم وبعقولهم هذا لا يجوز أن يكون ولكن هنا يجب أن يكون الرجع ورجاء الله جل وعلا ويقول مقتضى الدليل قل دل الدليل على أنه كذا وكذا ما أن نقول لا يجوز على الله أنه كذا وكذا أو يجوز عليه انه يفعل كذا وكذا فهذا حكم والحكم على الله جل وعلا من عباده غير مستشار وغير أيضا اسلوب غير الأسلوب الأدبي مع الله يجب أن نتأدب مع ربنا جل وعلا في الكلام أما الحكم فهذا ممتنع يحكم الإنسان على الله ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان كان رجلان متآخيين في الله وكان أحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه فكان المجتهد كلما راى اخاه على ذنب يناه ويقول يا هذا اقصر فراه يوما على ذنب استعظمه قال يا هذا والله لا يغفر الله لك فقبضهم الله اليه ثم وقفه ماء عنده فقال للمقصر للمجتهد اتستطيع ان تمنع رحمتي عن عبدي اذهبوا به الى النار وقال المقصر اذهب الى الجنه برحمة فلا يجوز أن نحكم على الله في شيء تعالى الله وتقدس او قال إنه يجب عليه كذا أو يجوز أو لا يجوز عليه كذا فقول لا يجوز مثل قوله يجب مثلها تماما فهذا أسلوب الواقع مجانب للعدم على الله جل وعلا ولكن يجوز ان الامام الجرير رحمه الله ينقل كلام عن المتكلمين يعني ينقله بكلامهم وقولهم وهو الظاهر في هذا لأنه قال قالوا ولا يجوز في عدله والمعتزله هم الذين يسمون انفسهم اهل العدل يقولون يجب على الله كذا ولا, ولا يجوز عليه كذا إلى اخره وقد عرف أنهم عندهم من الجرأة على الله الشيء الذي عرف به فأوجبوا شرعا بعقولهم على الله أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا أما أهل السنة فلا يقولون هذا يقولون إن العباد كلهم عباد الله يتصرف فيهم كيف يشاء ولكنه أخبرنا جل وعلا أنه لا يظلم أحدا وأنه حرم الظلم على نفسه ولا أحد حرمه عليه هو الذي حرمه فضلا منه وعدله وأنه إذا شاء أن يعذب عبدا عذبه وهو غير ظالم الله لأنه لم يأتي بما يجب عليه لعبادة الله جل وعلا مثلا لو نظرنا نحن في أعمالنا فأفضل اعمالنا الظاهره الان الصلاه تجدنا مقصرون فيها دائما يعني اذا قام الانسان في الصلاة تجده قافل ربما يخطر له خواطر ويذهب الى مذاهب في فكره وقلبه فيحضر من الصلاه بعضها وقد يغيب عنه بعضها وحضور القلب في الصلاه هذا واجب كما جاء في الحديث عباس ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر في رواه إلا ما عقل حضورها أن يعرف أنه بين يدي الله ويتأمل ماذا قيامه وسجوده وركوعه وكذلك تأمل ما يسمعه وما يقرأه ويكونوا مستحذرا أنه قائم بين يدي الله الإنسان يدخل الصلاة ويخرج منها كأنه ما تاثر في شيء وجاء في الحديث أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر وقد يكتب له صلاته وقد يكتب له جزء منها إما العشر أو أكثر أو كما جاء في الحديث المقصود أنه إذا عاقب رب العالمين جل وعلا العبد فهو على حق تركه وذنب ارتكبه أما كل إنسان يدل بعمله ويقولنا عملت كذا وكذا فهذا ذنب أي ذنب قد يعاقب عليه فيرى أنه جل وعلا أخبرنا أنه غفور رحيم وهكذا مقتضى اسمائه وصفاته أن عباده لا بد أن يذنبوا ويستغفروا فيغفر الله له ولا بد أنه تظهر آثار أسمائه وصفاته على عباده ولكنه إذا شاء أن يأخذ أخذ والأمر إليه تعالى وتقدس قالوا فقوله قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه يعني هذا عمر عقلي ولا يجازيه على طاعته إياه أما إذا كان في الجملة والعموم فهذا مكتب خبره جل وعلا فإنه أخبرنا أنه جل وعلا لا يظلم أحدا وأنه إذا عاقب أحدا من خلقه فهو بذنوبه وهو لم يظلم إنما هو الذي يكون ظالما لنفسه وأخبرنا جل وعلا أنه يقبل التوبة وأنه يعفو عن الكثير ويسيب على القليل فأفو منه وكرما وجودا فهذا نقول مقتضى الادله ولا نقول يجب على الله هذا او لا يجوز عليه إلا هذا نعم قالوا بل الذي هو أولى به الأخذ بالصف والفضل عن الجرم نعم أولى بالكرم أولى بكرمه وعفوه وما أخبرنا الله جل وعلا به هو هذا نعم قالوا فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه فغير جائز الا يثيب على الطاعة لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور. قالوا والله عدل لا يجور وليس ذلك من صفته كل هذا الكلام يعني على اطلاقه كذا وفيه شيء من سوء الادب مع الله جل وعلا أنه كلمه يجوز أو جور أو ظلم يعني هذا من أسلوب أهل البدع أسلوب المعتزلة الجفاق ولكن الواجب الرجاء وأن الرجاء يترجح وعفوه أوسع من ذنوب العباد كما أخبرنا جل وعلا أنه يقبل القديم ويعفو عن الكثير بشرط أن يكون المقبول خالصا لوجهه ويكون صوابا على وفق أمره تعالى وتقدس الذي جاء به رسوله والله جل وعلا إذا شاء لم يأخذ عبده بذنب وعفى عنه بدون عقاب ولكن رسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا كما سبق أنه يدخل النار جماعة كثيرة من أهل التوحيد فيخرج منها بالشفاعة لفضل الله جل وعلا والشفاعة لله جل وعلا كما الحديث الصحيح يقول فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيه وفيه أنه, أنه يقول ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق تبين لكم من المؤمنين في إخوانهم يوم القيامة يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فمن وجدتموه في عنده مثقال حبة من إيمان فاخرجوه يقول فيذهبون ويعرفونه في أثر السجود لأن النار لا تأكل أثر السجود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 عدو الله لا ولي له كل هذا يجب ان يقيد ليس على اطلاقه وقال آخرون اخرون فيهم يعني هم مسلمون وليسوا بمؤمنين ولا يمكن ان يكون الانسان خالدا من الايمان اصل الايمان هو الاصل ولا بد والايمان محله القلب والتصديق والاقرار والقبول أما الإسلام فهو على الظاهر كما هو معلوم وسيأتي الكلام على هذا ان شاء الله وقوله لأن المؤمن هو الولي المطير ومعلوم ان أن الإنسان يكون عنده إيمان وعنده خصلة من الكفر أو من النفاق ولا يخرج بذلك عن الإيمان ولكنه يقول يكون إيمانه ناقص على مدى اهل السنة إن الإيمان يزيد وينقص كما سياتي أما هؤلاء غيرهم الذين لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه فيضطربون ويأتون بأقوال تخالف النصوص ومن هذا كونه يُمْسَعَ عنهم الإيمان ويجعل مسلمين لا يوجد مسلم بدون إيمان إلا إذا كان دخل في الإسلام يعني من جديد. اول ما يدخل في الإسلام انه لا يكون في الظاهر فقط يستسلم وينقعد للأمر ولما يتمكن الإيمان من قلبه لأن الإيمان يأتي شيئا في شيء حتى يثبت ولكن لا بد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والاقرار بأنه جاء من عند الله وكذلك قبول ما يأمر به وكذلك الامتناع وترك ما ينهى عنه اجتنبه والامور الظاهره هي التي تفسر بالاسلام اما اعمال القلب مثل الخوف والرجاء والايمان والرغبه والرهبه وغير ذلك فهذه اعمال القلوب ولا بد منها فالمقصود انه لا بد من ايمان يكون في القلب إيمان مع الإسلام لأن الإسلام هو الأمور الظاهرة ما أن ينفع ينفى عنه الإيمان مطلق فهذا لا يصح نعم. قالوا فغير جائز أن يوصف أعداء الله بصفة اوليائه أو أولياءه بصفة أعدائه نعم يعني أولياء الله هم المتقون وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه صفه المؤمنين الذين آمنوا الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هو ولي الله وهو المؤمن نعم قالوا فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرديء للمؤمن قالوا وتسميته مسلما باستسلامه لحكم الله الذي جعله حكما له ولأمثاله من الناس هذا صحيح ولكنه لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان لا يوجد بلا إيمان ولكيف استسلم إذا كان استسلم وقلبه خالب من الإيمان معناه أنه منافق المنافق هو الذي وافق في الظاهر وخالف في الباطل نعم. قال أبو جعفر والذي نقول معنى ذلك أنهم مؤمنون بالله ورسوله ولا نقولهم مؤمنون بالإطلاق علل سنذكرها بعد نعم هذا هو صحيح هو السنه مؤمنون بالله ورسوله مع قيد ذلك مؤمنون بالله ولكنهم عندهم فسق. الخروج من الطاعة في بعض ما فعلوه لأن الكلام في أصحاب الكبائر وهم يقولون ذلك ليس بالرأي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن حين ينتهبها قوله وهو مؤمن يعني جملة حالية في, حالتي في هذه الحالة والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الذي يمنع صاحبه من اقتراف الجرائم وليس مقصوده أنه ينفع عنه الإمام مطلقا لو كان كذلك كيف مثلا يرجم الزاني ثم يصلي عليه ويدفى في مقابل المسلمين وكيف إذا اتى مثلا يؤتي بالشارب شارب الخمر يقيم عليه الحد ينهى عن سبه وقتله ولعنه ويقول إنه يحب الله ورسوله يقول لا تلعن فانه يحب الله ورسوله مع شربه الخمر وحبه الله ورسوله ايمان هذا من الايمان فلا بد من اثبات الايمان له ولكن ايمان مقيد يعني اما ان نقول ضعيف ايمانه ناقص او نقول انه مؤمن عنده كبائر نعم ونقول هم مسلمون بالإطلاق لأن الإسلام اسم للخضوع والاذعان فكل مدعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم هذا, هذا قوله السنه يعني نقول هم مسلمون هم بالإطلاق يعني لا نقيد الإسلام بكلاه الإيمان فإنه يقيد لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان يعني الانقياد للأمر واجتناب النهي الظاهر لأنه معقول من الاستسلام وهو الانقياد بالطاعة والخروج من الشرك والبراءة منه, منه ومن أهله هذا هو الإسلام إذا وجد من الشخص فهو مسلم بدون قيد اما الإيمان فلما كان محله القلب وكان الإنسان قد يخفى قد يخفي شيء ويظهر خلافه فإنه لا يطلب على الفاسق بدون قيد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقولوا حسابهم على الله يعني انه اذا كان في قلوبهم خلاف ما قالوه بالسنتهم فالله الذي يتولى حسابهم وانا ليس لي الا الظاهر الذي قالوه وسمعته منه لا يحقن دماءهم بذلك ويكنا سبعهم الى الله جل وعلا ولهذا صار يعامل المنافقين معاملة المسلمين وأحكامهم في الدنيا احكام المسلمين مثل إذا مات المنافق يلت هو اقاربه المسلمين قال أقارب المسلمون يرثونه وكذلك يجوزا يزوج يجوز ان يتزوج من وأي ذلك من الأحكام التي تكون في الدنيا، فيجري عليه حكم المسلمين. أما في الآخرة الله يتولى جزاءه إن كان منافقا فنه في الدرك الأسفل تحت الكافرين في النار. ما في الدنيا فليس للناس الا ما ظهر لهم فقط. وبواطن الامور وحقائقها الى الله جل وعلا فلهذا لا يقيد الاسلام يقول مسلم وان كان عنده معاصي ومخالفات وترك للواجبات ان يقول هو مسلم بخلاف الايمان فلا بد من قيده لان اهل الايمان هم الذين أخبر الله جل وعلا أنهم يريفون الجنة وأنه لا خوف عليهم ولا يحزنون وهؤلاء أهل المعاصي قد وعدوا قد جاء التوعدهم بعقاب ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة وكذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ونقول هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله ونجب أن نقول هم مؤمنون فسقة ولكن هذا ظاهر وإن كانوا مسلمين وإنما يرضى باسم الإيمان ان تقول إنه فسقة وإنهم أصاد وهم مسلمون بلا شك نعم ولا ننزلهم جنة ولا نارا ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني في المشيئة أنها إلى مشيئة الله جل وعلا ولكن هذا ليس خاصاً به العصاة أننا ما نقول انهم لا في الجنة ولا في النار هذا مطلق في أهل الإسلام كلهم غير أنه يعني نرجو للمحسن أن الله جل وعلا يتغمده بفضله ونخاف على المسيء أنه يعذب لهذا أخضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخله عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان يتغمدني الله جل وعلا برحمته ذلك أن الجنة يستحقها الخالص الذي ما عمل ذنبه هذا لا يوجد لا يوجد في بني آدم بني آدم كلهم خطا نعم فنقول هم في مشيئة الله تعالى ذكره ان شاء ان يعذبهم عذبهم وادخلهم النار بذنوبهم وان شاء عفا عنهم بفضلي ورحمتي فادخلهم الجنة غير أنه إن ادخلهم النار فعاقبهم بما لم يخلدهم فيها ولكنه يعاقبهم فيها بقدر اجرامهم ثم يخرجهم بعد عقوبته اياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنه لان الله جل ثناؤه وعد على الطاعه والثواب وأوعد على المعصية العقاب لأن الله وعد على الطاعه لأن الله جلتنا وعد على الطاعة الثواب الثواب نعم وأوعد على المعصية العقاب ووعد أن يمحو بالحسنه السيئة ما لم تكن السيئة شركا يعني كل هذا حق ولكن قاله جل وعلا قالهم إياه النار إن شاء عذبهم أدخلهم النار هذا لا يكون لكل مذنب لأن المذنب أمامه أمور كثيرة قد يعفى عنه قبل وصوله النار قد في القبر ويكتب بهذا قد مثلا يصاب بمصائب الدنيا فتكفر عنه وقد يلحقه دعوة من المؤمنين أو من أولادها وغيرهم فيرحمه الله بها ولهذا شرع الصلاة على الميت وجاء عظى نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم صلى عليها أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا وشفعوا فيه شفعهم الله كذلك قد يكون أيضا بعد البعث من إخراجه من القبر يصيبه ما يصيبه في المحشر في الموقف فيكتف بهذا فإن لم يفي هذا كله أدخل النار حتى يطهر إذا شاء الله وكل ذلك بمشيئة الله جل وعلا ورحمته أوسع ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على نفسه كتابا إن رحمتي تغلب غضبي الرحمه صفته والغضب كذلك ولكن أثارها أثر الرحمة يتعدى إلى خلقه فيكون أوسع وأعظم ولهذا يقول الرجاء أرجح من الخوف والخوف لا يجوز أن يكون عند الإنسان إلا بقدر المؤمن إلا بقدر ما يمنعه من الذنوب من اقتراف الذنوب فإن زاد فهوى من القنوط الذي يكون ذنبا كبيرا نعم فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبده أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على طاعته ما من جليل رحمه الله عنده أشهر من التعبيرات التعبيرات أهل البداء إذا كان ذلك كذلك فغير جائز غير جائز إيش من الذي يقول غير جائز على الله الله تصرفه كله في ملكه كيف يتصرف وهو أعلم بخلقه من أنفسه الحكم عليه بأن هذا يجوز وغير جائز عليه مثل ما سبب قل أقل ما يقال في هذا أن فيه إساءة أدب مع الله فلا يجوز ان نقول هذا الكلام ولكن الواجب ان نقول بمقتضى الأدلة التي سمعناها من كتاب الله وعديه رسوله ان هذا مقتضاها ويجوز والله جل وعلا له ما يشاء يتصرف بما يشاء لهذا جاء في الحديث لو عذب الله اهل السماوات واهل اراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم واذا رحمهم فرحمته خير لهم من عملهم او نحو هذا الكلام يقول أن ان يقول الانسان مثلا انه يحكم على الله جل وعلا في شيء اذا قال هذا مقتضى الادله فهذا اللي يعني مقتضى على دلة التي عرفناها من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا ياخذ احدا الا بذنبه ولكن من الذي لا يذنب لا يمكن أن يوجد إنسان ببني آدم لا يذنب. نعم. لأن ذلك محوم بالسيئة الحسنة، لا بالحسنة السيئة. وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده، وغير الذي وغير الذي هو به موصوف من العدل والفض والعفو عن الجرم، والعدل العقاب على الجرم والثواب على الطاعة. يعني هذا حكم عقلي والحكم العقلي على الله جل وعلا لا يجوز بل يجب أن يكون الحكم بمقتضى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته كيف مثلا نقول لي غير جائز على الله انه يفعل كذا ولا يفعل كذا واجب نقول ان الله اخبرنا جل وعلا انه يعفو عن الكثير ويجازي على الطاعه افضل منها ولهذا جعل جزاء الحسنه عشر امثالها ويزيد جل وعلا إلى ما لا حد له في الحساب كما قال جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قال جل وعلا فالذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائه حبه ستكون الحسنة بسبعمائة مثل هذا ففيها أضعاف من أكثر من كذا كل ذلك فضل فضل وكرم منه جل وعلا بلا استحقا إلا العبد العباد عباده وملكه يتصرف فيهم كيف يشاء. ولهذا الحسنات التي توجد هي بمشيئته وتوفيقه وهدايته وهو فضله فضل على العبد عبد ليس له قوة في نفسه ولا ليس له تصفر إذا كان عمل حسنة فهي فضل من الله حيث هدى ولهذا أهل الجنه يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يعني بانفسهم ما يهتدون ابدا ولا في أحد يهتدي كيف مثلا يحكم على الله يقول لا يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن يفعل كذا في مرده فعاف الله عن الإمام بن جرير رحمه الله حيث كان يعبر تعبيرات المعتزلة ربما أخذ هذا الكلام من كلامهم نعم فأما المؤاخذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين الله أصحاب وبعد فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواجب ويجب نحكم على الأخبار أما الأمور العقلية والم... والقياسية فهذه لا يجوز أن تكون حكما على الله جل وعلا وإنما هي حكم العباد بعضهم على بعض نعم وبعد فإن الأخبار البغوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو الكذب ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما امتحشوا, امتحشوا معناه احترقت جلودهم وصاروا حمما يعني فحما, فحما الحمم هو الفحم وهؤلاء اختلف سراح الحديث فيهم لان هذا نص الحديث ما معنى ان تحشوا ومعنى حمما هذا ظاهر اللغة هو معروف ولكن هل يموتوا فلا يحسوا بهذا وإذا كانوا يموتوا فهذه موتة ثالثة والموت المعروف مرتان مره ثم كانوا عدما فأحياهم ثانية لهذه الدنيا ثم إذا أحيوا من قبورهم المره الثانيه هل يأتيهم موت ثالث فبعض أهل السنة يقول انهم يموتوا وقد جاء في صحيح مسلم بحديث أنه ان الله يميت هل هذه ماتة يعني, يعني حقيقية وأنها يفقدون الحس فقط حتى لا يكونوا مثل أهل النار الذين هم أهلها الله أعلم العلم عند الله جل وعلا نعم أنه ذكر أن الله جل تنأه يخرج من النار قوما بعد من وصاروا حمما بذنوب كانوا صابوا حمما بعدما امتحش وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة وأنه صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأنه عليه السلام هذا اللطل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا في مسند الإمام أحمد من الذي الصحيحين حديث بهريرة قلت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نعم وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره فيقال معروف أن الشفاعة متعددة وليس لأمته فقط ولكن هذه من الشفاعات التي يعني تتعدد أما الشفاعة الأولى التي هي المقام المحمود على القول الصحيح فإن شفاعته لأهل الموقف كلهم بان يحاسبهم الله جل وعلا وهذه الشفاعة أقر بها الخوارج والمعتزله وغيرهم ما خالف فيها أحد لأنه ليس فيها احد أحد الجنة النار وإنما فيها المحاسبه فقط والجزاء بالأعمال وفيها ما في أحد يخالف في هذا من أهل الإسلام مطلقا قرؤوا بها عموما ولكن الذي ينكروا الشفاعة في من يستحق النار أن لا يدخلها أو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها لان اهل الباطل الخوارج وكذلك المعتزله يقولون لا يدخل النار لا يخرج منها ويقولون يجب على الله ان يفعل كذا ولا يجوز ان يفعل كذا الى اخره وهو حكم منهم على رب العالمين وفيه الجراه وفيه المخالفه لكتاب الله جل وعلا وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن الشفاعة واقعة المؤمنين بعضهم من بعض وكذلك الصغار الأطفال يشفعون لآبائهم المؤمنون يشفعون لاخوانهم والأنبياء يشفعون والملائكة تشفع، وكل ذلك بإذن الله يعني بأمره فالشفاعه في كتاب الله كما هو معلوم اسمان اسم لا, لا يقع ولا يوجد وهو ما يزعمه أهل الباطل بأن أولياءهم يشفعون لهم ولو لم يأذن الله لهم وكذلك المشركون الذين يتخذون معبودات يقولون إنها تقربهم إلى الله زلفا يعني تشفع لهم ولهذا أكثر الله جل وعلا من ابطال هذه الشفاعة في كتابه كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفاعة قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قال وكمن الملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهذا القسم الثاني الشفاعه التي تكون لمن رضي الله عنه ولمن أذن له أن يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذا لتمام ملكه جل وعلا لأنه المالك لكل شيء وليس لأحد معه ملك أما زعم أن النبي أو غيره يشفع ولو يأذن له الله جل وعلا فهذا يدخل الإنسان في الشرك صلى الله عليه إنه عكم في غير ما هو واقع وكثير من الناس صار يعني حظه من الشفاعة أو من الرسول صلى الله عليه وسلم المدح الباطل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم إنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله جاء الشعراء وغيرهم بامور كذب مخالفة لنصوص الكتاب والسنة بل حتى مخالفة للعقل والفطرة فجاروا وظلموا في هذا وبعضهم يتجه إلى القبور إلى غيرها يستنجد بأصحابها ويقول إنهم يشفعون إذا قال لهم لا ينفعون قال نما وريد منهم من ينفعون ويضرون أعلم هذا ولكن أنا أريد الشفاعة قالوا له هذا هو شرك المشركين نفس طلب الشفاعة هو شرك المشركين المشركون يعلمون أن التصرف كله لله جل وعلا والخلق كله لله ولكنهم زعموا أن معبوداتهم تشفى لهم نعم وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربي عز وجل ذكره فيقال أخرج منها منهم من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر صلى الله عليه وسلم يعني انها أخبار صحيحة ثابتة لا مطعن فيها وهو صلى الله عليه وسلم كرر هذا كثيرا فاخبر به خدار يعلم من له يد في الحديث وفي كتب الحديث انه قالها قطعا صلاه الله وسلم عليه ولكن معلوم ان هذا كله بإذن الله جل وعلا ولمن يرضى وأن الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن ربه جل وعلا أنها لا تتضارب ولا تختلف نعم القول في الاختلاف الخامس قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل تناؤم هذه المسألة لا يزال الناس يختلفون فيها مع أنها أظهر من كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن نقل الإيمان الذي جاء به يدعو الأمة إليه أعظم من نقل القرآن المتواتر. الذي نقلته الامه جيل عن جيل فلا مطعن فيه اصل ودعوته التي جاء بها أعظم من هذا وأظهر واجلى وابين فيعجب الإنسان كيف يقع الخلاف في هذا يقع الخلاف في أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا الناس إلى الإيمان دعاهم إلى شيء فيه غموض وفيه اشتباه والتباس فالإيمان هو قبول ما جاء به والإقرار به والامتثال لذلك أما أن يكون جزء الإيمان جزء من هذا فهذا باطل ولا يقوله إلا إما جاهل أو منسان له عنده شبه قامت في, في قلبه وفي علمه شبه منعته من الوصول للحق لهذا أن السنة لم يحتلو في السنه عرف الايمان تعريفا جامعا مانعا وموجزا واضحا قالوا هو عقيده وقول وعمل فجعلوه عباره عن ثلاثه اشياء عن الاعتقاد عن العلم الذي يكون في القلب لان عملا بلا علم لا يفيد ولا يجدي ولا يصلح ولا يكون من عاقل اصلا ففرضيه مثلا عقيده بلا عمل هذا فرض خيالي لا وجود له في الخارج الانسان اذا اعتقد شيء لا بد ان يظهر تظهر هذه العقيده في عمله لا بد في لسانه في عملي عمل جواله وكذلك القول لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقول حتى يقول لا اله الا الله فهذا الايمان ايضا لابد من والله جل وعلا يقول قولوا آمنا امرنا بهذا قولوا آمنا لابد من القول لو اعتقد إنسان مثلا صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أنه صادق وأنه حق ولكنه لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا يكون مسلم وإذا مات على هذه العقيدة فهو بالنار لأنه لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا مثلا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه جاء بالحق وشاهد ان لا إله إلا الله ولكنه يقول لأعمل يقول شهاده كذب لو شهدت حق لا أملت ولكن الشهادة باللسان فقط تقول بلسانك ما ليس في قلبك لأنه لو كان في قلبك لا بد أن تعمل من يقول, يقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا احج ولا أعمل شيئا مما أمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أترك شيئا مما نهاني عنه من المعاصي يقول عاقل أن هذا مؤمن يقول هذا أشر من الكافرين لأن هذا يستهزي يستهزي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسخر منه المقصود أن هذه المسألة مسألة كبيرة في الواقع ويعجب الإنسان كيف مثلا يحصل الخلاف فيها حتى من طلبة العلم اليوم وتجدهم يقول مثلا العمل شرط إما شرط صحة أو شرط كمال لأن حتى في اتطلاح اتطلاح أهل الكلام الذين مثلا يصلحون في الالفاظ والاشياء يقولون شرط الشيء قبله مثل ما هو معروف شروط الصلاه قبله ليس الشر يكون في صلب في مد في ماهيه الشيء بل يكون خارجا منه فعلى كل حال نقول ان المرج في هذا ليس الى فلان وفلان المرجع في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والواجب على الإنسان أن يعمل الشيء الذي فيه نجاته ولن ينفع الإنسان كونه يأخذ بكلام فلان أو فلان ولن ينفعه يوم القيامة بل سوف يتبرأ منه. ف... كذا كلام الله وكلام رسوله بهذا اوضح واجل من كل كلام للناس فالواجب الرجوع اليه نعمل الاختلاف على قولهم قول كثير منهم يقولون الايمان هو التصديق اخذ من قوله جل وعلا وما انت بمؤمن لنا هذا ايضا ليس على اطلاقه وأهل اللغة ينازعون في هذا يقول يختلف في لغة وفي ومعنى في هذا فبعضهم يقول الايمان هو الإقرار ليس هو التصديق لأنك تقول آمنت به ولثو صدقت به في أشياء ذكرت يعني عند أهل اللغة يذكرون المقصود إن قول الإمام جرير رحمه الله هنا ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا وأن يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الاطلاق أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل وعلا هذه مسألة أخرى يعني الاستثناء في الإيمان هل يجوز الإنسان يقول لنا مؤمن بدون أن يستثني وهي مسألة خلافية أيضا فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم وبعض مثل المرجئه يقولون هذا شك ويسمون الذين يستثنون شكاك شكاك الذين شكوا في إيمانه وهذا ليس صحيح هم يستثنون في النظر إلى أمور إما لأن الإيمان الكامل قد لا يصل إليه الإنسان فمثل من هذه الناحية يقول مؤمن إن شاء الله يعني أني أمرت بأشياء فلا أدري هل قمت بها كما ينبغي أم لا أو أنها تقبل أو لا تقبل ولو علم الانسان ان عمله مقبول عند الله لجزمه بلا تردد لكنه لا يدري لان لها غوائل ولها موانع ولها امور مقوادح قوادح كثيره ونظر اخر وهو ان الانسان لا يدري ماذا يموت عليه ان الله يقلب القلوب ولهذا كانوا يخافون من هذا كثيرا ويقول ان الانسان قد يعمل بعمل اهل الجنه فيختم له بعمل سيء فيكون من اهل النار فهل مثل هذا قال انه مؤمن مطلقا يعني نظرا للخاتم لان الامور بالخواتيم والأول هو الذي يرجحه كثير من السنه المعنى الأول أنه أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل ما أمره الله جل وعلا على الوجه الأكمل الذي يستحق الايمان لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينشكون ثم الأمور الأخرى التي وجبت تدخل في هذا كله هذه وصف وصف المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا ومثل هذا إذا تحقق الانسان فهو يطلق على نفسه أنه مؤمن بدون ذلك لا يجوز ولو أطلق ولو وصل إلى هذه الحد يجوز أنه يتغير الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما إذا أكسم قال لا ومقلب القلوب وقيل له اتخاف علينا وقد آمننا بك قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشترى وقد شوهد ممن يكون عالما انه يرتد ويترك ما هو عليه الى الكفر وقد جاء في ان الانسان مثلا يجور في الوصيه أو في... فيختم له بخاتمه سيئه صلى الله عليه. في حديث ابن مسعود الذي هو أصل من الأصول يقول لما ذكر أطوار الخلق ببطل أمه قال فإن أحدكم لا يعملوا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك فيدخلها وبالعكس أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبنه زراح فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله يختم له بذلك والمقصود أن الإنسان لا يملك لنفسه غرضا ولا نفعا وإنما الأمر بيد الله جل وعلا فإذا كان كذلك فيستثني يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله أما الإسلام فلا يجوز أن يستثن منه يقول أنا مسلم بلا استثناء لكن هذا الإيمان لأن الإيمان إما أن يقول يعود إلى الموافاه الذي يوافي به يوم القيامة أو أنه يعود إلى النظر أن الإنسان ما يأتي بالواجبات على الوجه الأكمل فيقصر فيها يعلم من ذكرهم الله جل وعلا بانه اذا ذكر الله وجل وجل قلبه وخاف وكذلك يكون يزداد ايمانا بسماع كلام الله واذا تليت عليه اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هي كل صفات عظيمه وكل على الله جل وعلا أيضا لا يتم لكل أحد فالمقصود أن الاستثناء أنه هو مذهب للسنة وأما المرجئه نحوهم فيعيبون عليهم لأنه عندهم الفاسق والتقي كل سوا في الإيمان وأن الإيمان شيء واحد على السنة كل إيمان يتفاوت مثل تفاوت ما بين السماء والأرض. إنسان يكون إيمانه مثل الجبل، إنسان يكون إيمانه ضعيف، وإنسان لو شك شكث لشك. هذا واقع كثير. المقصود أن هذا اختلاف الذي ذكره من جليل، ظاهر من من زمن بعيد ولا يزال موجود في الناس ونقول مع ظهوره ووضوحه في الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه جاء بهذا الأمر ووضحه وجلاه ولا يخفى إلا على إما إنسان لم يتحقق بالعلم أو إنسان عرض له شكوك وأمور من قبل المتكلمين ونحوه نعم فقال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن اتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأتي بالثالث فغير جائز أن يقال إنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان اتى بهما المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم يعني مفرط ليس معناه مفرط تارك من العمل، ولكنه واقع في المعاصي تارك البعض بعض الواجبات ومرتكب بعض المحرمات. أما إذا ترك العمل اصلا فليس بمؤمن من أهل السنة. فالايمان يتكون من أمور ثلاثه من الاعتقاد ومن القول والعمل. وإن كان القول عمل، ولهذا بعض السنن يقتصر يقول اثنين، فيدخل العمل القول مع العمل، لأنه عمل اللسان أكثرهم يفصلون لأنه صار فيه خلاف، فلا بد من الجذاح الله فهي أركان الإيمان أركانه ثلاثة: أكيدة وقول وعمل. واذا فقد ركن منها فقد كله فلا فائده فيه وقال اخرون من اهل هذه المقاله كان لكن هذه المقاله كونه معرفه او تقول علم وقول باللسان وعمل بالجوارح حتى الخوارج يعرفونه بهذا التعريف والمعتزله كذلك بهذا التاريخ فليس هذا خاصا بأن السنة ولكنهم يجعلون مثلا الذي يفعل الكبيرة يخرج ليس منها من المؤمنين لأنهم يقولون عمل يعني فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات فاذا فعلت محرما أو تركت واجبا يقولون خرجت من الإيمان فالمعتزل الخوالج يقولون صرت كافرا والمعتزله يقولون سلف بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر آل السنة هم الذين يقولون بنعان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون الإنسان من الإيمان بمجرد انه عمل المعاصي ما عدا الشرك فان الشرك هو استثناه الله جل وعلا او ياتي بمكفر لاننا تحققنا انه دخل في الايمان فلا يخرج منه الا بشيء يحقق انه مضاد للايمان مثل الاستهزاء بدين الله او مسبه الرسول أو مسبة الله جل وعلا وما أشبه ذلك هذه تخرج الانسان من الدين الاسلامي ولهذا يذكرون في الكتب التي تؤلف حكم المرتد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم بإم مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتاريخ دينه المفارق الجماعة فمعنى ذلك أن بعض الناس يترك الدين ويفارق الترك الايمان يأتي بما هو مضاد للتوحيد وإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقال اخرون من هذه المقاله اذ كان كذلك فاننا نقول هو مؤمن بالله ورسوله ولا نقول مؤمن على الاطلاق هذا الذي سبق أن هذا هو مذهب اهل السنه يقولون كذلك فهم لا يعطونه يعني العاصي الايمان المطلق ولا يسلبون منه الايمان وهذا هو العدل على مقتض النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخبر أن بعض الذنوب ان الإنسان إذا أقدم عليها وقارنها انه لا يكون مؤمن ومعلوم أنه ليس معنى ذلك أنه خرج من الدين رأسا وصار كافرا اذا لو كان كذلك كيف يقطع مثل السارق، لأن هذا عقاب وجزاء وكفارة كفارة بعمله، فيبقى ليس عليه أيضا تبعه بعد ذلك. لا يجتمع على الإنسان إقامة الحد في الدنيا والعدل في الآخرة، إلا أن يكون مصرا في قلبه على الجريمة فارتاً. لأنه لا بد مع اقامه الحد من التوبه التوبه معناها الاقلاع عن الذنب ويكون يندم عليه وانه لا يعود اليه وهذا يكفي كذلك ايقونه مثلا يحكم عليه بحكم المسلمين في الصلاه والدفن والصلاة عليه والدفن المقابر والاستغفار له وما اشبه ذلك نعم وقال اخرون من اهل هذه المقاله اذ كان كذلك فانا نقول هو مؤمن بالله ورسوله ولا نقول مؤمن على الاطلاق وقال اخرون من اهل هذه المقاله اذ كان كذلك فانه يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن الا مقيدا بالاستثناء فيقال هو مؤمن ان شاء الله هذا هو هو مذهب اهل السنه من الاول كونه يقول مؤمن على الإطلاق فهذا ليس هو قول اهل السنه هذا قول المرجئه الذين يقولون ان الايمان لا تضر معه المعاصي ولا يضر معه ترك الامال هذا باطل بلا شك هذا اللي... أنه لا أن بد يقيد يعني يقال مؤمن بإيمانك كما سبق إلى اخرين وقال آخرون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وليس العمل من الإيمان في شيء لأن الإيمان في كلام العرب التصديق قال فيه نزاع بين اهل اللغه ليس الايمان هو التصديق بل الايمان غير التصديق وهو يخالفه في الوضع وفي المعنى كان مثلا الايمان الذي جاء به الرسول هو هذا لا هذا كذا الاسلام ان الدين التصديق. التصديق في اللغه والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبنا في لغة العرب ولم يغيرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمر واضح وبينه للناس أتم البيان ولم يأتي بكلام سابق له بكلام العرب ثم يعني جاء يعني على على وضعه السابق لأنه دليلهم في هذا قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في قصة أخوة يوسف يعني قالوا مؤمن لنا مصدق مصدق لنا قالوا هو التصديق مجرد التصديق ثم قالوا مجرد التصديق فقط إذا لو قدر مثلا باب مجادلة والتنزل تفاوت من عظيم وقد والتفاوت هذا هو عمل عمل القلب وما من وراء ذلك ايضا كون القلب مثل يخاف إذا لم يصدق ويرجو إذا صدق ثم يتبعه أيضا يعني الخوف الخشية والوجل ويتبعه كذلك الرجاء وغير ذلك أعمال القلب كثيرة وكلها تدخل في هذا وكلها تتفاوت وهي عمل وهم عندهم شيء واحد الناس فيه سواء كلهم حتى تجروا وقالوا إيمان الفاسق كإيمان النبي كإيمان جبريل هذا تطره زائد، وعلى كل حال قول المرجع من أبطل الأقوال وأبسدها لغة وفطرة وشرع. نعم قالوا والعامل لا يقال له مصدق وإنما التصديق بالقلب واللسان قال فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم. ولكن يقال مؤمن، العامل يقال له مؤمن. كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تكادك الجماعة المفسدين المقصود صلاتكم وهذا واضح. يكونهم كانوا يصلون ستة عشر شهرا إلى بيت المقدس قبل صرف القبلة. فلما صرفت سألوه عن صلاتنا الصلاة التي كانت الى البيت المقدس وأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني عملكم السابق وهذا كثير في كلام الله جل وعلا يقول الله جل وعلا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون عنهسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم وهم تظاهرون عليهم وهم حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكثروا إذا آتوكم مسارة فادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكثرون ببعض فالإيمان هنا المفادات وهي أمل والكفر الإخراج من الديار أو ظاهر وكم من آية في كتاب الله تدل على هذا كثير فحقيقة أن الطلاق الإيمان على العمل أمر ظاهر وإنكاره ذلك باطل نعم وقال آخرون الإيمان المعرفة بالقلب فمن عرف الله بقلبه وإنجحده بلسانه وفرط في الشرائع فهو مؤمن يعني المرج صاروا أكثر من 24 فرقة ولهذا يطلق على بعضهم أنه المرج المحر أهل رجاء الخالص المحر وذعبهم أقل من هذا وقد ذكر الأشهر رحمه الله مقالاته في كتابه مقالات المصلين اختلف المصلين ومقالة الإسلاميين وغيره كذلك وذكر ذكر كلامه بالإيمان وأنه مختلف فيه إلى تفرق الكثير وهكذا شأن أهل البدع البدعه هو ما تبدأ واحد ثم تتشطط ويختلف أهلها وكل واحد يرد على الثاني وربما حصل التكفير في هذا يقوله قال آخرون الإيمان المعرفة القلب فمن عرف الله بقلبه وإن جحد بلسانه وفرط في الشرائع فهو من يعني على هذا يكون بريس مؤمن لأن النبي يعرف عرف بقلبه تماما اكثر منه وكذلك فرعون وغيره وابو طالب قر بانه بان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الا وأنه وانه صادق فهذا من ابطل من ابطل الكلام واخبثه لهذا حتى هذا القائل لو مثلا حكم عليه بمقتضى قوله لكان كافرا انه ما عرف الله ولا عرف الايمان حيث عرفه بهذا التعريف فليس هذا الايمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو شيء, شيء ابتدعه هو المقصود أن القول الذي في ضمنه يكون ابليس مؤمن على مكتباه هذا من اخبث الأقوال وأبعدها عن الإسلام لأنه قال المعرفة المعرفة من القلب وابليس يعرف ربه تماما قال ربي بما أغويتني ويعرف أنه غوي أنه غوي بنفسه أعرف أن ترك طاعة نعم وقال اخرون الايمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل قالوا لأن ذلك هذا كسم من فرقة أخرى من المرجئة ولكن هؤلاء إذا قصد بهم يقول مرجئة الفقهاء فهم فقط يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولكن يوجبون يقول مقتضى الإيمان أنه يعمل وإذا لم يعمل فهو معرض لعقاب الله أو قد يخرج من الدين فلهذا قال من قال من السنه إن الخلاف معهم لفظي لكن إذا كان الأصل مثل ما يقولون الناس فيه سواء الناس في أصله سواء فهذا ليس لفظيا الناس تفاوتون في أصل الإيمان كثيرا والإيمان مرتبط بعضه ببعض لا يمكن أن الإيمان ينفصل عن العمل حتى إذا تحقق الإنسان بالإيمان لو منع العمل ربما يموت حسرته فلا بد أن يعمل فتصوير مثلا أنه يوجد إيمان ولا يوجد عمل كل هي نظريات فقط نظرية لا توجد في الخارج نظرية فقط في الفكر والنظر أما إذا تحقق الإنسان بالإيمان صحيحا في قلبه لا بد أن يعمل نعم وقال آخرون الإيمان نفسه تصديق باللسان والإقراء بدون المعرفة والعمل قالوا لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب قالوا نعم نعم وبعدوا فإن معرفة الله جل ثناؤه ليس بكسب للعبد فيكون من معاني الإيمان والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده وليس ذلك بتوحيد أيضا معنى ليس بكسب وبعد فإن المعرفة معرفة الله جل تناه ليست بكسب من للعبد من لا يكون الإيمان إلا إذا كان كسب كان مثلا دخل في الايمان بطوعه واختياره ومعرفته وهذا معناه كسب عمل يعني إنكار مثل هذا معاني الإيمان فيكون من معاني الإيمان يعني هو ينكرن يكون الكسب من معاني الإيمان فيكون الإيمان يخلق في قلبه يخلقه الله جل وعلا ويجده. ولكن الذي يخلق في القلب مثلا يكون الإنسان موكول إليه وإنما يوصل له أسبابه ويهيئ له ذلك و يحبب إليه ويكره إليه ضده ويكون كسبا له ثم قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حببه وزينه ففعلوا التحذيب والتزين وكره ضده هذا. من فضل الله جل وعلا ولكن الإيمان كسبوه فهو كسب للإنسان ولو كان ليس بكسب كيف يجاز عليه وكيف يعاقب على تركه نعم قالوا وإيمان بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره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 يعني الكسب الذي يكون قالوا إيمان بلا كسب يعني سموه إيمان بلا عمل بلا كسب العمل هذا أيضا باطل الإيمان إيمانه كسب كسب العبد ولا فرق بين العبد الكسب والعمل الكسب والعمل وهو أيضا توحيد الله جل وعلا واقرار بنوية الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته وعباده الله بالشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وهذا كله هو الايمان إنكار انكار شيء من ذلك فهو تلاه قول اهل السنه نعم قالوا فمتى اتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه قال ابو ذر الله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله دينه ووفاه الموت عليه هذا بعضهم يقولوا وبعضهم يضحف هذا القول لهم يا وفاة المعنى أنه لا بد أن يثبت على الإيمان حتى يموت هذا لا يستطيع الإنسان يتنجل هذا سائل أحسن الله إليكم يقول جاء في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال علماؤنا رحمهم الله معنى القدم هنا قوم يقدمهم الله إلى النار قد سبق في علمهم أنهم من أهل النار هل هذا الكلام صحيح؟ يعني قوم قومه يعني الأشعرية المؤولة الذين يؤولون صفات الله جل وعلا يجبون ذلك وهذا من ابطل الأشياء ما هذا القوم الذي قدمهم إن كانوا من عظماء النار فهم من الأولين ما يؤخرون إن كانوا من صغارهم فما معنى امتلاء النار بهم هذا كله سخافة يجب أن ينزه عنه كلام أحد الناس فضل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين إذا كان هذا يقول ماذا يقول في قوله رجلة؟ في ينفع الثاني حتى يضع عليها رجله وقال فيها رجل رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها وتقول قط قط كله سخافة سخافة وجرأة لون مثلا هذا الكلام قيل في كلام أحد الناس لكان كلاما سيئا ولكن هؤلاء لا يريدون أن يثبتوا لله قدما ولا رجلا ولا يدا ولا وجها ولا شيء من صفاته ولهذا يوجبون التأويل يقول الواجب التأويل أو التفويض والتفويض اخبث من التأويل التفويض, التفويض معناه أن خطبنا بكلام لا يفهم ولا أحد يفهم من الضلال البين الواضح قلت بي من المؤولة الذين أولوا صفات الله جل وعلا تاويلا شنيع هو غيره كثير من هؤلاء الذين يقول السائل ما الفرق بين قول الجهميه والمرجئه في تعريف الإيمان جهمية هما المرجعة المحظة هما الذي يقول الإيمان هو المعرفة No, no,